كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب زارها ذلك ولو يشاء الله لا تصر منهم ولكن لِيَبْلُوَ بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أَعْمَالَهُمْ سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم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 we zijn niet alleen in dezelfde tijd, maar ook in dezelfde tijd. We وقالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر له أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله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 وانهار من خمر اللذه للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفره من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماءا حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى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 وَالَّذِينَ de زَادَهُمْ هُدًى hoed, de فَهَلْ de إِلَّا السَّاعَةَ de Fijn, ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben يتعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا أنزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض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 أولئك الذين لونهم الله فأصمهم وأعماء بصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قلوبهم مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُقْرِجَ اللَّهُ أَضْوَانَهُمْ وَلَوْنَ شَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ Waarom ga ik in het leven? We zijn in het leven, maar ook in احب الرسول من بعد من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم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 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وانتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم